اثنان. استمع إلى العبارات وأعدها أنا بحاجة إلى المفتاح أنا بحاجة إلى السيارة أنا بحاجة إلى الهاتف أنا بحاجة إلى النوم أنا بحاجة إلى الاستراحة أريد أن أشتري شقة. أريد أن أشتري سيارة. أريد أن أشتري بيتا. أريد أن استأجر شقة. أريد أن استأجر سيارة. أريد أن استأجر بيتا. أريد أن أنام. أريد أن أستريحة.